بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس استقوا ربكم ان زلزله الساعه شيء نظيم يوم ترونها تذهل كل مولع عما وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس فكاروا وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتجر كل شيطان مريد قُتِلَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَن تَوَلَّاهُ فَإِنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ فَإِنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ فَإِنَّ خَلْقَنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ ثُمَّ مِنْ عِظَامٍ ثُمَّ نُسَوِّيْهِ فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوْحِنَا فَاِذًا كُوْنَ لَمْ يَكُنْ وَنَقْلُو فِي الْأَرْحَامِ مَا نشَاءُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ تَرَبَّصْنَاهُ أَشُدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَن يُتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا مِن شَيْءٍ وَتَرَى الْأَرْضَ يَمُدُّهَا فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِذَا هَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ